بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الرابع من التذكرة قال ابن قسي وكما تفرقت الطرق بهذه العوالم كذلك تفرقت طرق الاحساسات في اجتراع الغصص والمرارات في إحساس الروحاني للروحانيات كما يجده النائم في سنته أو الغصة الوجيعة تغصه في نومته فيغص منها في حال رقدته ويتململ ذلك إلى حين يقظته حتى إذا استيقظ لم يجده شيئا ووجد الانس عنده فأزال ألمه ووافاه أمانه وناعمه وإحساس علوي قدسي كما يجده الوسنان من الروحانية وهو ما لا يدركه العقل البشري إلا توهما ولا يبلغه التحصيل إلا تخيلا وتوسما وإحساس بشري سفلي إنسي وجني وهو ما لا يكاد أن توصف شدائده وغصصه فكيف وقد قالوا بالغصة الواحدة منه كألف طربة بالسيف فما عسى ان ينعت ويوصف وهذا الذي لا يمكن أن يعرف والخلق أيضا في هذا الإحساس فرقه يختلفون باختلاف المنازل والطرقه فالفرقة الإسلامية في نفسها لا تجد منه ما تجد غير الإسلامية ثم الإسلامية نفسها لا تجد منه النبوية كما تجد التبعية ثم النبوية في ذاتها ومقامات إحساساتها تختلف على حكم الكلمة وصدق القيل اختلاف التقديم والتفضيل قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرزل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقد نبهت الخلة الذاتية عزت سبحاتها وتقدست صفاتها على خفة ذلك عن إبراهيم وأشارت إلى تهوين الأمر عليه وتبين ما خفف عنه صلوات الله وسلامه عليه فقال أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم وما وصفه الحق جل جلاله بالهون فلا أهون منه كما عيد كما ما كبره وعظمه فلا أكبر ولا أعظم منه ولا فرق بينه أم قال موتا هينا وملكا عظيما كبيرا وقال في نعيم الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فكما أنه لا أكبر من ملك الجنة، كذلك لا أهون من موت الخلة، والله تعالى أعلم. فصل إذا ثبت ما ذكرناه فعلم أن الموت هو الخطب الافظع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمها اكره أبشع وأنه الحارث الاهذم للذات والأقطع عيد أنه الحارث الأهذم للذات. والأقطع للراحات والأجلب للكرهات فإن أمر يقطع أوصالك ويفرق أو أعضائك ويهدم أركانك له الأمر العظيم والخطب الجسيم وإن يومه له اليوم العظيم والعياذ بالله عز وجل ويحكى أن الرشيد لما اشتد مرضه لما اشتد مرضه أحضر طبيبا طوسيا فارسيا وأمر أيه يعرض عليه يعرض عليه ماؤه أي بوله أي مع عيد وأمر أن يعرض عليه ماؤه أي بوله مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء فجعل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال قول لصاحب هذا الماء يوصي فإنه قد انحلت قواه وتداعت بنيته ولما استعرض باقي المياه وقيم فذهب فيئس الرشيد من نفسه وأنشد إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد اتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوي والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى وبلغ أن الناس أرجفوا بموته فاستدعى حمارا وأمر أن يحمل عليه فاسترخت فخذاه فقال أنزلوني صدق المرجفون ودعا بأكفان فتخير منها ما أعجبه وأمر فشق له قبر أمام فراشه ثم اطلع فيه فقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيه فمات من ليلته فما ظنك ورحمك الله تعالى بنازل ينزل بك فيذهب رونقك, وبهاك فيذهب رونقك وبهاك ويغير منظرك ورؤياك ويمحو صورتك وجمالك ويمنع من اجتماعك واتصالك ويردك, ويردك بعد النعمة والنضرة والسطوة والقدرة والنخوة والعزة إلى حالة يبادر فيها أحب الناس إليك وأرحمهم بك وأعطفهم عليك فيقذفك في حفرة من من الأرض قريبة أنحاءها وظلمة أرجائها محكم عليك حجرها وصديانها وصيدانها فتحكم فتحكم فتحكم فيك هوامها وديدانها ثم بعد ذلك تمكن منك الأعدام وتختلط بالرغام وتصير ترابا توطأ بالأقدام وربما ضرب منك إناء فخار أو أحكم بك بناء جدار أو طلي بك محس ماء أو موقد نار كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أتي بإناء ماء ليشرب منه فأخذه بيده ونظر إليه وقال الله أعلم كم فيك من عين من عين كحيل وخد سيل ويحكى أن رجلين تنازعا وتخاصما في أرض فانطق الله عز وجل لبنة من حائط, من حائط من تلك الأرض فقالت يا هذان فيما تتنازعان وفيما تتخاصمان إني كنت ملكا من الملوك ملكت كذا وكذا سنة ثم ميت وصرت ترابا فبقيت كذلك ألف سنة ثم أخذني خزاف يعني فخار فعمل مني إناءا فاستعملت حتى تكسرت ثم عدت ترابا فبقيت ألف سنة ثم أخذني رجل فضرب مني لبنة فجعلني في هذا الحائط ففيما تنازعكما وفيما تخاصمكما قلت الحكايات في هذا المعنى والوجود شاهد بتجديد ما تثر وتغيير ما غير وعن ذلك يكون يكون الحفر والإخراج واتخاذ الأواني وبناء الأبراج ونقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب في مقبرة عندنا تسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبة وقد اختلط بعظام من هناك وعظمهم ولحومهم وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يصنعون القرمدة للشقف أو للشقف قال علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم وهذا وهذا التغيير إنما يحل بجسدك قبل المتابعة واحد النحب يقصد بالن النحب الأجل يقصد به النحب وهو الأجل منظر قاموس المحيط مادة نحب والشهير فيها قضى نحبه أي قضى أجله ومات وتابع وينزل ببدنك لا بروحك لأن الروح لها حكم آخر وما مضى منك فغير مضاع وتفرق لا تمنع من الاجتماع قال الله سبحانه وتعالى عود بالله من الشيطان الرجيم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال فما بال القرون الأولى طبعا على لسان فرعون قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى باب الموت كفارة لكل مسلم أبو نعيم عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الموت كفارة لكل مسلم ذكره القاضي أبو بكر ابن أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين في سراج المريدين له وقال فيه حديث صحيح حسن فصل إنما كان الموت كثارة لكل ما يلقاه الميت في مرضه من الآلام والأوجاع وقد قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذا من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها خرجه مسلم وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يرد الله به خير يصب منه وفي الخبر المأثور يقول الله سبحانه وتعالى إني لا أخرج أحدا من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى أوفيه بكل خطيئة كان عملها سقما في جسده ومصيبة في أهله وولده وضيقا في معاشه وإقتارا في رزقه حتى أبلغ منه مثاقيد الذر فإن بقي عليه شيء شددت عليه الموت حتى يفضى الي أو حتى يفضي الي كيوم ولدته أمه قلت وهذا بخلاف من لا يحبه ولا يرضاه كما في الخبر يقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أخرج من الدنيا عبدا أريد أن أعذبه حتى أوفيه بكل حسنة نعملها بصحة في جسده وساعة في رزقه ورغد في عيشه وأمن في سربه حتى أبلغ منه مثاقل الذر فإن بقي له شيء هونت عليه الموت حتى يفضي إليه وليس له حسن يتقي بها النار في الحاشية واحد ضعيف جدا أخرجه أبو, أبو نعيم في الحلية أخرجه أبو نعيم في و وفي سنده أحمد السقطي قال الذهبي عنه شيخ لا يعرف إلا من جهة المقيد وذكر خبر الموضوع ميزان الاعتدال وكنز العمال واتحاف السادة اثنان صحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب والدارمي ثلاثة اخرجه مالك في الموطأ كتاب العين اربعة ذكره صاحب شرح الصدور وقال فيه الدينوري متهم بالكذبة تابع قلت وفي مثل هذا المعنى ما خرجه أبو داود بسند صحيح فيما ذكر أبو الحسن بن الحصار الحصار عن عبيد بن خالد السلمي وكانت له صحبه وكانت له صحبة عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم موت الفجأة أخذت أسف للتافر ورواه أيضا مرسلة وروى الترمذي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إنها راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر وروي عن ابن عباس أن داود عليه السلام مات فجأة يوم السبت وعن زيد بن أسلام مولى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إذا بقي على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وشدائده درجته من الجنة وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفا في الدنيا هون عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير إلى النار والعياذ بالله أكرم الأكرمين ذكره أبو محمد عبد الحق وأخرج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفس المؤمن تخرج رشحا وإن نفس الكافر تسل كما تسل نفس الحنار وإن المؤمن لا يعمل الخطيئة فيشدد بها عليه عند الموت ليكفر بها عنه وإن الكافر لا يعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها ذكره أبو محمد عبد الحق وذكر ابن المبارك أن أبد الداردي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أحب الموت اشتياقا إلى ربي أحب الموت اشتياقا إلى ربي وأحب المرض تكفيرا لخطئي وأحب الفقر تواضعا لربي عز وجل في الحاشية واحد صحيح أبو داود كتاب الجنائز اثنان هو الحديث المرسل هو أحد درجات الحديث وسمي مرسلا لأن الصحابية سقطت من ترتيب السند بمعنى أن التابعية ينسبه إلى الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مباشرة دون ذكر الصحابي وأشهر ما في ذلك مراسيل الحسن البصري فترى الحديث هكذا عن الحسن قال أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم يذكر الحديث ثلاث ضعيف ولم نقف عند الترمذي على هذا الحديث والصحيح هو, هو أن أرواته هم أحمد والبيهقي في الشعب قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو متروك أربعة ضعيف الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه القاسم بن مطيب وهو ضعيف وكنز العمال هو الترمذي في, السنة في السنن هو أبو نعيم في الحلية خمسة صحيح ابن المبارك أحمد في الزهد أبو نعيم في الحلية متابع باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله تعالى الظن وفي الخوف من الله سبحانه وتعالى مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجه البخاري وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله وزاد فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى فقال لهم تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذلكم غنكم الذي غنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك فقال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف ذكره ابن أبي الدنيا أيضا وخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرسلا وذكر الترمذي الحكيم في الأصل السادس والثمانين من نوادر الأصول حدثنا يحيى بن حبيب عن عدي قال حدثنا بشر مفضل عن عوف عن, عوف عن الحسن أنه قال بلغني عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال قال ربكم عز وجل لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة والعياذ بالله عز وجل حدثنا أبو بكر ابن سابق الأموي قال أبو مالك الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما يذكر من مناجات موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال يا موسى إنه لي القاني عبد لي القاني عبد لي في حاضر القيامة إلا فتشته عما في يديه إلا ما كان من الورعين فإني استحييهم وأجلهم فأكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب فمن استحيا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا مما صنع استحيا الله سبحانه وتعالى من تفتيشه وسؤاله ولم يجمع عليه حياءين كما لا يجمع عليه خوفين في الحاشية واحد صحيح مسلم والحديث غير موجود عند البخاري اثنان ضعيف في سنده أبو ليلى وهو سيء الحفظ وابن أبي الدنيا ثلاثة حسن الترمذي وابن أبي الدنيا وابن ماجه تابع فصل حسن الظن بالله تعالى حسن الظن بالله تعالى ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة وهو أن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له وينبغي لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى يدخل في قوله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة وروى أو عن ابن عمر أنه قال عمود الدين وغاية مجده وذروة سنامه حسن الظن بالله فمن مات منكم وهو يحسن الظن بالله دخل الجنة مدلا أي منبسط لا خوف عليه وقال عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وذلك أن الخير بيده وذكر ابن المبارك قال أخبر سفيان أن ابن عباس قال إذا رأيتم أعيد وذكر ابن المبارك قال أخبر سفيان أن ابن عباس قال إذا رأيتم, الرجل إذا رأيتم بالرجل الموتى فبشروه ليلقى ربه وهو أحسن الظن به وإذا كان حيا فخوفوه وقال الفضيل الخوف أفضل من الرجاء وما كان العبد صحيحا الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحا فإذا نزل به الموت فرجاء أفضل من الخوف فذكر ابن أبي الدنيا قال حدثنا يحيى بن عبد الله البصري قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال قال أبي حين حضرته الوفاة يا معتمر حدثني بالرخص لعلي القى الله وأنا, وأنا حسن الظن به قال وحدثنا عمر بن محمد الناقد قال حدثنا خلف بن خليفة عن حسين عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يلقن العبد محاسن عمله عند الموت حتى يحسن ظنه بربه عز وجل وقال ثابت البناني كان شاب به رهقه فلما نزل به الموت انكبت عليه امه وهي تقول يا بني قد كنت احذرك مصرعك هذا قال يا اماه انا لي رب كثير المعروف واني لارجو اليوم لا يعدمني بعض معروفه فقال ثابت فرحمه الله سبحانه وتعالى بحسن ظنه بالله في حاله تلك وقال عمر بن ذر يوما في كلامه وعنده ابن أبي داود هنا في هذا المطبوع مكتوبة دواد والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيقه أتابع وأبو حنيفة وفي أجوافنا التوحيد لا أراك تفعل قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات المجمع وصححه الحاكم اثنان ضعيف جدا الخطيب في تاريخ بغداد ثلاثة منقطع وهو أحد درجات الحديث الضعيف ابن المبارك أربعة الخبر الصحيح أخرجه ابن أبي الدنيا تابع اللهم اغفر لمن يزل, يزل على مثل حال السحره في الساعات التي غفرت لهم فإنهم قالوا آمنا برب العالمين فقال أبو حنيفة رحمك الله القصص بعدك حرام وكان يحيى بن زكريا إذا لقي عيسى بن مريم عليهما السلام عبس وإذا لقيه عيسى تبسم فقال له عيسى تلقاني عابسا كأنك آيس فقال له يحيى تلقاني ضاحكا كأنك آمن فأوحى الله تبارك وتعالى إليهما إن أحبكما الي أحسنكما ظنا به ذكره الطبري وقال زيد بن أسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال انطلقوا به إلى النار فيقول يا رب فأين الصلاة وصيامي فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أقنطك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي من رحمتي ولعياذ بالله أكرم الاكرمين وفي التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يقول لك من يكون هناك رحمه الله ولكن يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله سبحانه وتعالى ان يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى باب تلقين الميت لا إله إلا الله مسلم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله وذكر ابن ابي الدنيا عن زيد بن اسلم قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذا احتضر الميت فلقنوه لا اله الا الله فانه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون وذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن إسماعيل بن عياش عن أبي معاذ عتبة بن حميد عن مكحول عواثلة بن الأصبع عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيم من الرجال يتحير عند ذلك المصرع وإن الشيطان أقرب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 الحاشية واحد ليس للخبر أصل من الصحة وهو من الإسرائيليات اثنان صحيح البيهقي عبد الرزاق ثلاث صحيح مسلم أربعة حسن أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفه خمس ضعيف سبق تخريجه متابع فصل قال علماؤنا تلقين الموت هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون وذلك ليكون آخر كلامهم لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة وليدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه أبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وصححه أبو محمد عبد الحق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 وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أننا نسألك حسن الختام بحرمة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وعبادك المؤمنين